عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في ا ل إ س ل ا م قولا لا أ س أ ل عنه أ ح د ا غيرك قال قل آ م ن ت بالله ثم استقم رواه مسلم هذا الحديث خرجه مسلم من روايه ه ش ا ن بن ع ر و ة عن أ ب ي ه عن سفيان وسفيان هو ابن عبد الله الثقفي الطائفي له ص ح ب ة وكان عاملا لعمر بن الخطاب على الطائف وقد روي عن سفيان ا بن عبد الله من وجوه أ خ ر ى بزيادات فخرجه والترمذي الإمام أحمد والترمذي وعند ا ماجة من رواية الزهري ب ن من م م ح بن عبد بن ماعز وعند الترمذي ر ح م ماعز ن بن وعند ل عبد الرحمن بن ماعز عن سفيان بن عبد الله قال قلت يا رسول الله حدثني بامر اعتصم به قال قل ربي الله ثم استقم قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي ف أ خ ذ بلسان نفسه ثم قال هذا وقال الترمذي حسن صحيح وخرجه ا ل إ م ا م أ ح م د والنسائي من ر و ا ي ة عبد الله بن سفيان الثقفي عن أ ب ي ه أ ن رجلا قال يا رسول الله مرني بأمر في الإسلام لا أسأل عنه في بعدك أسأل أحدا لا قال قل آمنت بالله ثم ت بالله ا س قول م فما قلت أتقي ف م أ إ ى ل سفيان ا ن قول س بن عبد الله للنبي صلى الله عليه وسلم قل لي في ا ل إ س ل ا م قولا لا أ س أ ل عنه أ ح د ا بعدك طلب منه أ ن يعلمه كلاما جامعا ل أ م ر ا ل إ س ل ا م كافيا حتى لا يحتاج بعده إ ل ى غيره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل آ م ن ت بالله ثم استقم وفي ا ل ر و ا ي ة ا ل أ خ ر ى قل ربي الله ثم استقم هذا منتزع من قوله عز وجل إن الذين قالوا ربنا قالوا الله ثم استقاموا ثم تتنزل عليهم ا ل م ل ا ئ ك ة أ ل ا تخافوا ولا تحزنوا و أ ب ش ر و ا ب ا ل ج ن ة التي كنتم توعدون وقوله عز وجل إ ن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أ و ل ئ ك أ ص ح ا ب الجنه خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون وخرج النسائي في تفسيره من ر و ا ي ة سهيل بن أ ب ي حزم حدثنا ثابت عن أ ن س أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ق ر أ إ ن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فقال قد قالها الناس ثم كفروا فمن مات عليها فهو من أ ه ل ا ل ا س ت ق ا م ة وخرجه الترمذي ولفظه فقال قد قالها الناس ثم كفر أ ك ث ر ه م فمن مات عليها فهو ممن استقام وقال حسن غريب وسهيل تكلم فيه من قبل حفظه وقال أ ب و بكر الصديق في تفسير ثم استقاموا قال لم يشركوا بالله شيئا وعنه قال لم يلتفتوا إ ل ى إ ل ه غيره وعنه قال ثم استقاموا على أ ن الله ربهم وعن ابن عباس ب إ س ن ا د ضعيف قال هذه أ ر خ ص آ ي ة في كتاب الله قالوا ربنا الله ثم استقاموا على ش ه ا د ة أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وروي نحوه عن أ ن س ومجاهد و ا ل أ س و د بن هلال وزيد بن أ س ل م والسدي و ع ك ر م ة وغيرهم وروي عن عمر بن الخطاب أ ن ه ق ر أ هذه ا ل آ ي ة على المنبر إ ن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فقال لم يروغوا روغان الثعلب وروى علي بن أ ب ي ط ل ح ة عن ابن عباس في قوله تعالى ثم استقاموا قال استقاموا على أ د ا ء فرائضه وعن أ ب ي ا ل ع ا ل ي ة قال ثم أ خ ل ص و ا له الدين والعمل وعن ق ت ا د ة قال استقاموا على ط ا ع ة الله وكان الحسن إ ذ ا ق ر أ هذه ا ل آ ي ة قال اللهم أ ن ت ربنا فارزقنا ا ل ا س ت ق ا م ة ولعل من قال إ ن المراد ا ل ا س ت ق ا م ة على التوحيد إ ن م ا أ ر ا د التوحيد الكامل الاستقامة الذي يحرم صاحبه على النار وهو تحقيق معنى لا إ ل ه إ ل ا الله ف إ ن ا ل إ ل ه هو الذي يطاع فلا يعصى خ ش ي ة و إ ج ل ا ل ا و م ه ا ب ة و م ح ب ة ورجاء وتوكلا ودعاء والمعاصي كلها ق ا د ح ة في هذا التوحيد ل أ ن ه ا إ ج ا ب ة ل د ا ع الهوى وهو الشيطان قال الله عز وجل أ ف ر أ ي ت من اتخذ إ ل ه ه هوى هو الذي لا يهوى شيئا إ ل ا ركبه فهذا ينافي ا ل ا س ت ق ا م ة على التوحيد و أ م ا على رواية رواه أظهر بالله من آمنت فالمعنى قل ل أ ن ا ل إ ي م ا ن يدخل فيه ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة عند السلف ومن تابعهم من أ ه ل الحديث وقال الله عز وجل فاستقم كما أ م ر ت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير فأمره أن يستقيم هو ومن تاب معه وأن لا يجاوز ما أمروا يستقيم ومن معه ما هو به وهو الطغيان يجاوز تاب لا و أ خ ب ر أ ن ه بصير ب أ ع م ا ل ه م مطلع عليها وقال تعالى فلذلك فادع واستقم ا كما أ م ر ت ولا تتبع أ ه و ا ء ه م قال ق ت ا د ة أ م ر محمد صلى الله عليه وسلم أ ن يستقيم على أ م ر الله وقال الثوري على ا ل ق ر آ ن وعن الحسن قال لما نزلت هذه ا ل آ ي ة شمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رؤي ضاحكا خرجه ابن أ ب ي حاتم وذكر القشيري وغيره عن بعضهم أ ن ه ر أ ى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له يا رسول الله قلت شيبتني هود و أ خ و ا ت ه ا فما شيبك منها قال قوله فاستقم كما أ م ر ت وقال عز وجل قل إ ن م ا أ ن ا بشر مثلكم يوحى إ ل ي أ ن م ا إ ل ه ك م إ ل ه واحد فاستقيموا إ ل ي ه واستغفروه وقد أ م ر الله تعالى ب إ ق ا م ة الدين عموما كما قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أ و ح ي ن ا إ ل ي ك وما وصينا به إ ب ر ا ه ي م وموسى وعيسى أ ن أ ق ي م و ا الدين ولا تتفرقوا فيه و أ م ر ب إ ق ا م ة ا ل ص ل ا ة في غير م و ض ع من ك ت ا ب ب ه كما أمر ا ل ا س ت ق ا م ة على التوحيد في تلك الآيتين والاستقامة في هي سلوك الصراط المستقيم وهو الدين القيم من غير تعريج عنه ي م ن ة ولا يسره ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها ا ل ظ ا ه ر ة و ا ل ب ا ط ن ة وترك المنهيات كلها كذلك فصارت هذه ا ل و ص ي ة ج ا م ع ة لخصال الدين كلها وفي قوله عز وجل فاستقيموا اليه واستغفروه إشارة إلى لا أنه بد تقصير في الاستقامة المأمور بها فيجبر ذلك بالاستغفار المقتضي للتوبة ذلك صلى الله عليه وقد س ل لمعاذ م ا ت الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها كنت و ق أ خ ب ر النبي صلى الله عليه وسلم أ ن الناس لن يطيقوا ا ل ا س ت ق ا م ة حق ا ل ا س ت ق ا م ة كما خرجه ا ل إ م ا م أ ح م د وابن ماجه من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعلموا أ ن خير أ ع م ا ل ك م ا ل ص ل ا ة ولا يحافظ على الوضوء إ ل الا مؤمن وفي رواية ل إ م مؤمن أحمد يحافظ م سددوا وقاربوا ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن وفي الصحيحين عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا فالسداد هو ح ق ي ق ة ا ل ا س ت ق ا م ة وهو ا ل ا ص ا ب ة في جميع الاقوال والاعمال والمقاصد كالذي يرمي الى غرض فيصيبه وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم عليا ان ي س أ ل الله عز وجل السداد والهدى وقال له اذكر بالسداد تسديدك ا ل س ه م ة وبالهدى هدايتك الطريق و ايها ل الغرض لم الغرض ولكن على السداد الغرض ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم الحكم الكلفي م ما من مصمما مقاربته عمد ق قرب قصد ا إذا وإصابة ر بشرط غير ب يصيب يصب بن ة أن أن أ نفسه يكون فتكون عن حزن في حديث الحكم بن حزن الكلفي أيها الناس إ ن ك م لن تعملوا أ و لن تطيقوا كل ما أ م ر ت ك م ولكن سددوا و أ ب ش ر و ا والمعنى اقصدوا التسديد و ا ل إ ص ا ب ة و ا ل ا س ت ق ا م ة ف إ ن ه م لو سددوا في العمل كله لكانوا قد فعلوا ما أ م ر و ا به كله فأصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد ك م ان فسر بكر وغيره أبو قوله الصديق إ الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ب أ ن ه م لم يلتفتوا إ ل ى غيره فمتى استقام القلب على م ع ر ف ة الله وعلى خشيته و إ ج ل ا ل ه ومهابته ومحبته و إ ر ا د ت ه ورجائه ودعائه ه والتوكل ل ع ي والاعراض عما سواه استقامت الجوارح كلها على طاعته ف إ ن القلب هو ملك ا ل أ ع ض ا ء وهي جنوده ف إ ذ ا استقام الملك استقامت جنوده ورعاياه وكذلك فسر قوله تعالى فأقم حنيفا القصد وجهك وإرادته وحده لله له شريك للدين بإخلاص لا و أ ع ظ م ما يراعى استقامته بعد القلب من الجوارح اللسان ف إ ن ه ترجمان القلب والمعبر عنه ولهذا لما أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم ب ا ل ا س ت ق ا م ة والصاه بعد ذلك بحفظ لسانه وفي مسند ا ل إ م ا م أ ح م د عن أ ن س عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستقيم إ ي م ا ن عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وفي ل قلبه لسانه ا يستقيم يستقيم حتى و الترمذي عن أ ب ي سعيد الخدري مرفوعا وموقوفا إ ذ ا أ ص ب ح ابن آ د م ف إ ن ا ل أ ع ض ا ء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن اتق استقمت استقمنا وإن عويت الله نحن بك